أب أمي أمي ثم أب رباني أول حب أمي أمي ثم أب رباني, رباني, رباني, رباني ثم عرفت محمد محمد رق له جداني ثم عرفت محمد رق له جداري صار هواه بدم صار بكل كياني صار هواه بدمي صار بكل كياني صار هواه بدمي صار, صار, صار بكل كياني بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي ثم كبرت وصرته بين الصبيان في مدرسه الهادي انا بالصف الثاني ثم كبرت وصرت صرت ما بين الصبيان في مدرسة الهادي. أنا بالصف الثاني. قرات في حفظ ثم دخلت اخيرا جمعت الايماني ثم دخلت اخيرا جمعت الايماني ثم دخلت اخيرا جمعت الايماني أطلب نور العلمي بأبي أنت وأمي يا رسول الله يا رسول الله